قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله استوى الله اكبر سبحانك <تصفيق> وما الحمد لله رب العالمين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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ الظُّلْمُ وَالْزُورُ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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَأَوْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلقى إِلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا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 وَعتَدنا لِمَا كَذَبَ بِال السَّاعةِ سَعير إذَا رَأَة مِن مكَانِ بَبعيدٍ سَمِعُ لَ تَغَيطَُ وَزَفضَ وَإِذ أُقُ مِهَا مَكَانًا مُقَلّنِ نَدَعهُ مَا لا تدع لهم ثبرا واحدا ودع ثبرا كفر قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنَّتُمُ الضَّلَلَةُ يَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادَهَا أُولَئِكَ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قالوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ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 نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام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 الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم سمع الله لمن حمده الله اكبر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 صلاةُ والسلام على أشرف الأنبياء والمُوسَلين نبيِّنا محمد على آله وصحبِه أجمعين أما بعد فأُوصِيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله جل وعلا وأن تذكر نعم الله علينا وإن تعدُّوا نِعمة الله لا تُحصُوها وما بكم من نِعمةٍ فمن الله يقول العلَّامةُ عبداللطيفة للشيخ رحمه الله وما من نِعمةٍ إلا وهيَ دون نِعمة إرسال الرُّسُل الذين جاءُوا بهذا الدين العظيم الذي يقول لعلَّامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ما طرق العالم من لدٌ درَى الله البشرية دين أكملَ من هذا الدين ولا أتمَّ منه إن الأمَّة التي طبَّقته تطبيقًا تام في جميع معاملاتها وأعمالها سعِدَت أكملَ سعادة حتى شهِدَ لهم التاريخ أنهم مع قِلَّة عددهم وعدَّتهم ما لكُ الدُّنيا بأقلِّ من رُّبع قرن يعني الصحابة ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم ما لكُ الدُّنيا بأقل من رُّبع قرن حتى أنفقت كنوز كسرى وقيصر في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتسعت رُقعة الإسلام وفُتِح في عهد عمر أكثر من ألف وستٍ وثلاثين مدينة وبنى أربعة آلاف مسجد وهدم أكثر من أربعة آلاف كنيسةٍ وبيعة كل ذلك حينما حقَّقوا هذا الدين وقاموا بنصر دين الله جل وعلا الذي وعدَهم الله أنهم إن نصرهم. نصَرَهم، إن الله ينصُركم، إن تنصُروا الله فلا غالِبَ لَكُمْ قال علَّامةُ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن ينصُركم الله فلا غالِبَ لَكُمْ فلو اجتمعَ عليكم من في أقطارها، يعني هذه الدنيا، وما عندهم من العدد والعدد، فإن الله لا مغالب له وقد قهر الجبابِرَة، واخذ بنواصِيهم، فلا يتحرَّكُ في هذا الكون شيء، ولا يسكن إلا بإذن الله ولكن حينما ابتُلِينا بكثرة المعاصِي والذنوب، سُلِّطَ علينا الأعدو قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير يقول العلامه ابن القيم وما من شر في العالم إلا وسببه الذنوب والمعاصي ويقول محمد بن عبد اللطيف على الشيخ وكلما احدث الناس ذم فأحدث الله لهم عقوبة في أهوياتهم، وفي أمزيجتهم، وفي أطعمتهم، والعياذ بالله والمصيبة والعجب أننا نستمر في المعاصي والذنوب مع ما نرى من تسلُّط العدو على المسلمين والضعفائهم وقصفهم، وتسلُّطهم بألوان العذاب على إخواننا المُستضعفين، ومع ذلك فنحنُ نزيد في تسلط العدو بارتكاب المعاصي والذنوب والمداهنة لكثير منا وقد جاء في الحديث انه يقال للرجل في آخر الزمان ما اضرفه وما اعج وما ما اضرفه وما اعقله وما اجلده وليس في قلبه من الايمان ما يزن حبه خردلا كل ذلك بسبب المداهنه وعدم النصيحه فيما بيننا وقد قال النبي عليه الصلاةُ والسلام الدين النصِيحَة وقال جرير بن عبد الله بايعتُ النبيَّة صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنُّصحِ لكل مُسلم فعلينا أيها الأخوة أن نرجعَ إلى الله وأن نتوبَ إليه وأن ندعُوَ لإخواننا بظهر الغيب الإنسان يُفرِّق نفسه بالدُّعَى الذي هو السلاحَ المُؤمِن يُفرِّق نفسه كما يُفرِّق نفسه للنوم والأكل والشُّرب يُفرِّق نفسه للدُّعاء لإخوانه حتى لا يُصِيبُه ما أصابَهم، لأنه متى خَذَلَ المسلمون إخوانَهم، ولم يرفعُوا بذلك رأس، ولم يدعوُوا لهم، سُلِّطَ عليهم العدُو كما جاء في بعض الأثار، إذا عصانِ من يعرفني، صلَّتُ عليه من لا يعرفني، فالواجِب علينا أن نتَّقِي الله، وأن نُحِبَّ لإخواننا ما نُحِبَّ لأنفُسنا فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يُؤمِنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وجاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وجاء في الصحيحين من حديث ابي موسى من لا يرحم الناس لا يرحمه الله نسال الله العافيه والسلامه وقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن اما إذا أننا غفلنا عن اخواننا ولم نرفع بذلك راس ولم ندعوا لهم وبا قلوبنا بارده لا يتحرك منها شيء اننا والله على خطر عظيم وحالنا والله تُنذِرُ بسيلِ عذابٍ قد انعقدَ غمامُه، وليلِ بلاءٍ قد ادلَهمَّ ظلامُه، والله جلَّ يعالى يقول فلولا إذ جاءَهم بأسُنا تضرَّعُوا، ولكن قسَت قلوبُهم، وزيَّنَ لهم الشيطانُ ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذُكِّروا به فتحنا عليهم أبوابَ كل شيء، حتى إذا فرِحُوا بما أوتُوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلِسون نسأل الله العافية والسلامة هذا ونس الله باسماءه الحسنى وصفاته العلى اللهم يا حليم ويا عليم يا علي يا عظيم اللهم اشدد وطاتك على اعداء الدين اللهم اشدد وطاتك على اعداء الدين اللهم اشدد وطاتك على اعداء الدين. اللهم ارفع عنهم عافيتك اللهم اجعل باثهم بينهم شديد اللهم خالف بين كلمتهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا لطيف الطف باخواننا واخواتنا المستضعفين اللهم يا رحيم ارحمهم اللهم اصرف عنا وعنهم شر ما قضيت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واحفظ دماءهم واحفظ اعراضهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم شمل المسلمين على الهدى اللهم اجمع شملهم على الهدى اللهم أصلِح فسادَ قلوبنا، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلِح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا، اللهم اغفِر لنا ولوالدينا، اللهم اغفِر لهم وارحمهم، وعافِهم واعفُ عنهم، وأكرِم نُزُلَهم، ووسِّع مُدخَلَهم، واغسِلهم بالماء والثلج والبرد، كما نسألُه سبحانه أن يوفِّق هذا المسجد، وأن يرزُقه البصيرة والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا